سورة الصف بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في serdecznie وهو العزيز الحكيم يا serdecznie, الذين witam serdecznie, تقولون ما لا تفعلون كبر ما لا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وإقالوا فَتُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي لَا وَإِذْ صَالَحَ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسرائيل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 ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليكفيوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون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 وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون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 قال الحواريون نحن انصار الله فامن الطائفه من بني اسرائيل من بني إسرائيل وكفر الطائفه فايدنا الذين امنوا على لفضيله الدكتور